Voilà. وكم أرسلنا من نبي في الأولين ومَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأْنَتْغَمَّنَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ولا يقولون خلق النازِل اللَّيْبِ الذي جعل لكم الأرض مدم وجعل لكم فيها سبلًا وجعل لكم فيها سبلًا لعلكم تهتدون. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْثًا وذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها تستووا لغضون ثم تذكرون عمت ربكم ثم تذكرون عمت ربكم إذا تَوَيْتُ مَعَ لِي وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَوَّانا وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي down yeah. أصفاكم بالذنين أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له مْسِكُونَ <تصفيق> بَن كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية رفوى إنا وجدنا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ذا بُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَطَرُوا لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون دعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول Wa قَالُوا لَوْلَا نُذِلَّ هَٰذَا الْقَوْمَ أَنُعَذِّبَ رَجُلًا مِّنْهُمْ ۚ قَيِّمًا أَهُمْ يَقْسِمُونَ أما تربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا. بل ضرب درجات لليد تخذ بعضا بالصخور ورحمة ربك خير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 نَامِنُ فَأَرْقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بِنَجْعَلْنَا هُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا ولا يصدنك الشيطان. أبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله دا انت ايهم نَوَكَانُوا مُسْلِمِينَ ذُقْنَا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَذُقْتُمْ مُرًّا يُطَأْ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد قُلْ إِنْ